119. وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني عصيت إن ربي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 متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم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 شيء ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شما قلوب الذين لا يؤمنون وإذا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 فإذا <تصفيق> مس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 وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءٍ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءٍ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماء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 ففيه اخره فاذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم